قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى